الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلهك نعبد وإياهك نستعين إحبنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم, سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تفكون كذلك يفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنا صوركم فأحسن صوركم ورزقكم, ورزقكم من الطلبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين